بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون وإنك لعلا خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين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 فَذَرْنِ وَمَن يُكَذِّب بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِيمَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِمَّ أَغْرَمِ مُثْقَلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذنادا إذنادا وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذ بالعراء وهو